يوم ترونها تذهب كل برضعة مما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترنّس كارا وترنّس كارا وما هم سكارا لكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد قُلْ تَبَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابٍ سَعِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ أب في ريب من البعد فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علق ثم من علق ثم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 وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْضٍ لِعُمُرٍ لِكَي لَا يَحْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا Sul lah alaih almaah tazat warabat wa ambatat min kulli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 وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ كان يعط فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خسي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قد لمت يداك وأن الله ليس بودام للعبد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نقم النبي وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَنَعَ عَلَى وَجْهِهِ قَصِيرًا دُنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَانِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَتُومٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 العشير ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار الله يفعل ما يريد من كان يغم أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم من يقطع فلينظر هل يذبن كيده ما يضيق وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي منه الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه Inna Allah ala kuni shayin shahid. Alam taraan Allah yasbudulahuman fi al-sama'ati, waman fi al-arz, wa al-shams, wa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 يصف من فوق رؤوسهم الحميم يسهر بما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد Kul maa aradu an yakharuju minha bin ghammin U'aidu fiha wadوقu azaab al-hariq إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ Yuhalawna fiha min asawir min dahabin Waluklu a Walibasuhum fiha harif Wahudu ila al-tayyib min al-qawli wahudu إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عنهم سَدِيدَ لِلَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الَّذِي يَأْتِي لَهُ ومن يريد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم واذ بنانا اذرا ما كان البيت الا تشرك في شيء اوطهر بيتي وطهر بيتي لقائفينا والقائمين وركع السجود وَأَذِّن فِي مَا فِي الْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ثِينٍ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام محلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام dan belajar dari mereka dan menanggalkan orang-orang yang menanggalkan kemudian untuk menanggalkan mereka dan menanggalkan mereka dan menanggalkan ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ طُهْرًا ۖ مِنْ الْجَنَابَةِ ۖ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهَوِّي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيِقٍ ذلك ومن يؤظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجر مسمى فما حلوا إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعل من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهمت الأعاب. فإلهكم إله واحد فنه أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْر فَالْقُرُسُ مَالَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوبٌ مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَبُ، كَذَلِكَ سَقَمْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونُ. lain yarallaha nuhumuha wa nadima uha wa nakinan taqwam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 Inna Allah la yuhibu kul kafur. kapur Udhin للذien yukatelun biannahum zulimu Wa inna Allah ala nassrihim lakadir الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا تفع الله الناس بعضهم بعض له الدمت صابع وبيع وصنوادق ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرنا الله من ينصره. إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمَّا كَنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الْسَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنَّ لَهُ عاقِبَةَ الأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ صبلهم قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْنَيْتَ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخْنَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ كَأَنَّهُمْ مِنْ قرية أهلكناها وهي غالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَحْفِلُونَ بِهَا أَوْ آلٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُهُنَّ لَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَ كَبِلَ الْعَذَابِ وَلَيْسَ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمَ النَّعْمَةِ إذا ربّك جاء في سنة مما تعدون وكأيّ من قرية أمليت لها وهي واملة ثم أخذتها وإلي المصير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 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أوصلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يفكر الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ وَانِي مِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَدِلُ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَشَانُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَادٍ مِنْهُ حَتَّىٰ يأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُدِلُوا أَوْ مَاتُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَوَّ خَيْرٌ رَاجِمِينَ لَا يُدْخِلُنَّهُمْ مُدْخَنِي يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَدِيد ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ينصرنه الله إن الله لعفو غفور That is because Allah is coming to the night in the night And he is coming to the night in وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِنُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا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 ناس لا رأف الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفوف لكل أم. Makin janganlah man sekenuh nasik, fana jana jugak. Inak, fi al-amr wad'ul ila Rabbik. Inak, la'alaudan جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون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 Allah, hima, dan Allah ma'lam menzalihkan sultanu, dan mereka tidak mempunyai ilmu, dan mereka tidak وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَصْرُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا Allah akan menafkum dengan kerugian dari itu. Dia mengutus Allah kepada mereka yang kafir نا شُبُر بَمَثَلُ فَاسْتَمِعُوا له إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَعِينٌ يَخْلُقُ ذُبَابَ وَلَنْجَدَ مَعُولَ وَإِن يَشَأْ نُذْبِبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ بَطْشِ الطَّالِبِ وَالْمَقْلُوبِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقًّا وَقَدَرِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ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 وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا كُلُّ واحدٍ منكم راكع وسجود وعبد ربكم وفعل الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم